إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَمُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُ مُرُ اللَّهِ فَأَنَّا فَالِقُ الْأَضْحَى وَجَعَلَ اللَّيْلَ أَسْكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ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 வவுவல்லிம் ரீகு ர وَرَجَنَّا مِن خُضِيرٍ نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِن النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ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 أَوْرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ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 بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ ிசாலி